ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خوفه ويُرسل الصواعق فيصيب بها ويُرسل الصواعق فيصيب بها ما يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحباد.